الرحيم قال رحمه الله تعالى باب صلاة الجماعة تجيب على الرجال الأحرار القادرين حبرا وشبرا لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طعيفة منهم معك والأمر للوجوب وإذا كان ذلك مع الخوف فمع الأمن أولى ولحديث أبي هريرة مرفوعة أتقلوا الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا يصلي بالناس ثم امطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار متفق عليه ولما استادنه أعمال قائد له أن يرخص له أن يسلي في بيته قال هل تسمع النداء فقال نعم قال فأجب رواه مسلم وعن ابن مسعود قال لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق رواه مسلم وغيره <تصفيق> الحمد لله والصلاه والسلام على النساء يقول رحمه الله تعالى في صلاة الجماعة إنها تجب ولكن لا تجب إلا على الرجال دون النساء ولا تجب إلا على الاحرار دون المنالك ولا تجب إلا على القادرين دون العاجزين فاما النساء فانها تصح منهن الجماعه اذا اجتمعنا وصلين جماعه في بيتهن يصح ان يصلي النساء جماعه تامهن احداهن كذلك يصح ان المراه تخرج الى المسجد مت... مت... وتخرج إلى المسجد كما أمرت بأن تخرج فيها ذله وتخرج كفلة ولا يجوز لذوبها أن يمنعها إذا استأذنت الغوء إلى المسجد وأمرنا وأمرت... بقوله ولي أخرجنا يعني غير متجملات <تصفيق> ولكن لو صلينا فرادا في بيتهن فلا حرج عليهم والعادة والكثير أن النساء وراء كل جماعات وراء كل عددا أن كل واحدة منهن تصلي بمفردها، فإذا تكون فرعية الإجتماع على أداء الصلاة للرجال وتجوز للنساء أما إثقاط الجماعة عن العبيد المملكين إن وعند الفقهاء ان العبد مشغول بحق سيده بحق مخلوق وحقوق المخلوقين مبنيه على المشاحه والمضايقه فلاجل ذلك قدم حق المالك الذي هو سيده بان حق الله مبني على المساهله والمسامحه ولانه في ذهابه وإيابه وانتظاره قد يفوت شيئا من حق سيده و خدمته لكن هناك قول ثان و لعله الارجح ان هذا تسقط عنه اذا كان يسمع النداء لعموم الاحاديث ولان حق الله مقدم لأن حق الله الذي هو العبادات المفروضة مقدم وسابق لحق المالك الذي هو السيد فاذا على هذا القول إذا سمع النداء فإنه يأتي إلى الصلاة جماعة وجمعه ويؤجل خدمة السيده. في حرثه مثلا أو في تجارته أو في عمله إلى أن تنقضي الصلاة واستثنوا من خدمة سيده إقامة الصلاة بسننها الراتبه أنها مقدمة على حق الإنسان لأنها حق الله ولأن حق الله فرض عام وهو أصل بسلقه وهو التزمه الإنسان من صفته مسلمة ولأجل ذلك يبدأ به ولعل هذا القول هو الأرجح أنها, أنها ما تسقط علفك إذا سجع إذا كان قريبا والمراد سمع الندى عن السماع سمع الصوت العهد بمواسطة المكبر فقد يسمعه وهو بعيد ما يشق عليه عندنا الوصف الثالث القدرة يقول القادرين يخرج العاجز العاجز كالمريض فإن المريض معذورا لكونه يشق عليه قد اسقط رفع الله عنه حرج في هذه قوله ولا على المريض حرج ولما كان الذهاب والإياب يشق عليه سقط عنه حضور الجماعه ورابطه اذا كان المرض يكلفه في الحظور اذا كان المرض يشق عليه او يزيده مرضا وذهب وانتظر زاد مرضه أما اذا لم يتكلف وكان مرضه خفيفا فإنه لا يضر ويمدد ان ياتي ولو مع مريض ومع مرضا يستطيعه كما ذكر ذلك ابن مسعود عن الصحابه فاذكرون قول ابن مسعود الذي في الصحيح وانه ليؤتى بالرجل يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف يعني, يعني يحمل بين رجلين قد جان يده من هنا على رجل ويده الاخر على رجل يحملانه حتى يقيمانه في الصف يحمل صالحان منهم على اداء الصلاه مع الجماعه مفهوم هذه الأوصاق استدل على الوجود بآية وبثلاثة أحاديث أما الآية فهي آية صلاة الخوف. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فانتقوا طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم إلى آخر الآية أمر الله بصلاة الجماعة في الخوف مع شدة القتال ومع الحرب ما سقطت عنهم الجماعة بل أكدها عليهم وامرهم بالاجتماع وكذلك, وكذلك أسقط في هذه الصلاة صلاة الخوف كثيرا صفات الصلاة وغير فيها كثير من هيئتها فما سيأتينا إن شاء الله في باب صلاة الصوت كل ذلك محافظة منه على الجماعه هلست تعلم أن الطائرة الأولى إذا صلت معه بارقته وجاء وقت وسأتمت لأنفسها على حديث ساحل ثم أصرفت والإمام لم ينصرف ثم جاءت الطائفة الثانية وصلت الركعة التي بقيت معه وانتظرها جالسا وأتمت لأنفسها فهذه المخالفات حمالا على تكلفها محافظه الجماعة وعلى صفة أخرى وفيها التقدم والتأخر صلتي عثمان وهو أنهم صلوا وصف اليه الصف الاول فركعوا جميعا ثم رفعوا جميعا ثم لما سجدوا سجد الصف الاول ووقف المتاخرون يحرسونه <تصفيق> ولما اكملوا ركعتهم وسجد المتاخرون ثم تقدم المتاخرون وتاخر المتقدمون اليس هذا عمل كثيرا يحمينا على ذلك ان المحافظة على صلاة الجماعة ولأجل ذلك استجلنا بهذه الآية على إهداة وصلاة الجماعة وقد استدل أيضا عليها بآيات أخرى منها قوله تعالى في سورة الذكر في سورة الذكرة وأقيلوا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين والمعية تقتضي الاشتراك فيركعوا معهم إذا ركعوا وأطلق الركوع على الصلاة علي صلوا معهم هذا أمر والأمر من الإنزام وان وإن كانت سطاباً لبني إسرائيل فإنها نزلت كتابنا وقد قال عمر في مثلها ما غلطهم ولم يعنى به سواكم وكذلك استدلنا أيضا على صلاه الجماعه بقوله تعالى في سوره نوح والقلم القلم وقد كانوا يدعون الى السجود وهم صالمون في الذين يحال بينهم وبين السجود لقول الله تعالى ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خَاشِعَةً ابصارهم ترهقهم لله وقد كانوا يدعون من الذي يدعوهم أَلَيْسَ هُوَ المؤذنون يدعونهم بقولهم حي على الصلاه حي على الفلاح يعنيها الامه فلا ياتون إليها وهم سالمون قادرون يعنيه زمن لحياتهم الدنيا وهذا دليل على أن الذي يدعى إلى الصلاة ويمتنى حري أن يحال بينه وبين السجود في الآخرة ويكون كالمنافق الذي يصير ظهره طابقا واحدا كلما أرادا يستبحر على قفاه وقد استدل عليها بقول الله تعالى في سورة المدستر في أهل النار قالوا لا من يكون من المصلي من سلطكم يسقطون من المصلين يعني لعى المصلين أو من جمله المصلين والآية ظاهرها ترك الصلاة مطلقا وبكل حال إن هذه الآيات ورحوها يستدل بها على الأمر بالاجتماع على الصلاة واما الاحاديث الثلاثه التي استدل بها فهي ظاهره الدلاله فاولها الحديث المشهور الذي ذكر به انه هن بها يحرك قضيه المتخلفين عليهم وهو حديث صحيح متفق عليه يعني دلالته اولا ذكره أن المنافقين قلت عليهم هاتان الصلاتان الليليتان وذلك لأن المنافقين لا غرض لهم بالصلاة إلا أن يراهم الناس وهاتان الصلاتان غالبا يقعان في ظلمة الليل ولا يراهم أحدا فيحفون إذا تخلفوا ولا يتفطروا لهم هذا من جهة رجعة الظالية أن هاتين الصلاتين يقعان في وقت الراحة والنوم والهدوء وهم ليس لهم دافع ليس في قلب ايمان إيمان يدفعهم إليها وطلابها واضحة فليأجل ذلك طاوع الكسل وطاوع الراحة والنوم هذا سبب في هاتين الصلاتين عليهم وذكر فضل هاتين الصلاتين وأنهم يعلمون ما فيهم على أتوهما على حبوا يعني يحبون على أيدي الأرض ولكمهو حالة الصبي ثم ذكر همه هذا أنه هم بأيها ذي قبية المتخلفين عليه ولأن القائمة يقول لكنه لم يفعل يقولوا هم بذلك وهو لا يهم الا بحق لا يهم الا بحق وايضا فقد ذكر الصارف له وهو ما فيها من النساء والذريه عن الذين لا تجب عليهم اذا رضي الله قال لما فيها من النساء والذريه لاحرمتها عليهم هذا صارفهم صرفهم وذلك لان نبيتهم التي يكتبون فيها ويتركون هذه العباده اصبحت أماكن معصية فاستحقت ان تحرق هذه الاماكن التي يوصى الله بها يعني تترك طاعته ويستحق في هذه الاماكن هذا الحديث الاول واما الحديث الثاني فوائد صحيح حديث لام مكتوم الاعمى قيل انه ابن ام وقيل غيره في بعض الروايات التوحيد بأنه ابن ام مكتوم وجد دلالتي انه قال هل تسمع النداء قال نعم قال اجد الاجابه هي الاتيان وفي بعض الروايات قال لا اجد لك رخصه مع أنه اولا أولاً بأنه لا لصار شاسع الدار بينه وبين المسجدين أحلم وواد ليس له قائد يلائم هذه اعذاره ولكن ما عذره قال له أجب ما دمت تسمع تسمع حي على الصلاة حي على الهلاح هذا يدل على أن من كان فيه هذه الاوصاف هو يسمعون لدى فلا تسقط عنه الجماعة فأولا عن من لم تكن فيه كلها أو من يكن فيه شيء منها يعني إذا كان سليم البصر وكذلك سليم القوى وكذلك قريب الدار من المسجد وليس بينه وبينه نحن مواد ولا يحتاج ما يحتاج إلى قائد يقوده فما له عذرا للتخلص إذا كان الرسول ما عزل هذا الرجل أن لهذا الرسول فكيف بسواه وجه الدلالة من قوله اجب ومن قوله في رواية الله أجيب لك رخصة ولا الحديث الثالث حديث ابن عمر بن مسعود فوائد في صحيح مسلم ذكر فيه اولا قوله ان الله شرع لنبيكم سنن الهدى وانهن من سنن الهدى يعني الاجتماع لهذه الصلوات من سنن الهدى ثم قال ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنه نبيكم ثم قال ولو تركتم سنه نبيكم لضللتم والسنه هنا هي الشريعه التي جاء بها ليس المراد السنه الاصطلاحيه التي هي مقابل الفهم بل المراد الطريقة النبويه والشريعه المحمديه ولهذا جاء من تركها ضالا وجعل الذي يتركها سماه متخلفا كما يصلي هذا المتخلف ثم ذكر انه لا يتخلف عنها بما اقتبس لانه منافق مع الام النفاق وكان في بعض الاثار انهم اذا فاق انهم راجعون ان يتهموه بالنفاق مريض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 ولكن الذي ان يكون العاقب من يكون بأن من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك منها إلا عدم من يكون هناك فقد ورد في حديث في صحيح الأيضاء قال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجد فلا صلاة له إلا من العذر. وفسر العذر بأنه الخوف أو المرام فهذا ذكر عقوبة وهو رد هذه الصلاه انها لا تقبل وكأنه ما صلى والذي ما صلى والذي لم يصل فتقدم لنا حكمه وهو انه يطلق عليه الكفر وان لا العملي او الاعتقادي كما تقدم وبكل حال فان هذه الصلاة عن الخمس التي ينادانها يلزم ايها اداه هذا ما يتعلق الله ما يستدل الله تستدلون بقوله وجوب التكني يعني تلقوا الذي تظن انه اي نهوا بذلك اوه لا يعني لا إلى السابعيه ونعلم انه لم يحدث وافتدلونا بحديث تفضيل الصلاة وهذه أبي عائرة عبد عمر قال لليه تفضيل الصلاة بقوله صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفنز بـ 27 درجة وفي رواية 25 جزءا هذا أكبر دليل لهم على أن صلاة الجماعة ليست فرضا وإنما هي صلة والجواب ان كانه يكون فيها جزء من سته وسبعه وعشرين جزءان يعني يصيبه حسنه ويفوته من سبعه وعشرين او سته وعشرين او انه مثلا يصيبه هذا الحضان ما يلزم ان يعاقب ان يناله عقوبة على تخلفه عن جمعه فقد يتهم على عمله الذي هو ركوعه وسجده وخسوعه وتعمده ولكن يفوته هذا الاجر الكبير ويهوته أيضا ويحصل على عقوبة على تخلفه الحديث وإن دل على أن صلاة المتخلش فيها, أي فيها حسنة ولا يدل على نفسه العقوبة وقد يقال إنه دل على عدم البطلان ويقولوا إذا دل هذا على عدم البطلان لم يدل على عدم العقوبة وهذا من جهة, جهة جانعة من العاق يا بنفسه عن هذه الخسارة العظيمة <تصفيق> لا إذا إنسان مهلا يشتبع ساعة بسبعة وعشرين. ثم انها كسدت عليه سبعه وعشرين الفا كسدت عليه ولم يبعها الا بالف ذاته سته وعشرين الفا لاكل يدائه من الحسره والتندم على هذه الخساره الفادحه التي وقعت عليه مفاجئتان فكيف بما اذا ذاته سته وعشرون جزءا من هذا الثواب العظيم أجلين شاكا شاكا. ونقول ما فقبل أن ما نقول ان هذا المسجد يمكن ان يكون هناك مسجد هناك مسجد هناك مسجد هناك مسجد هناك نقول هناك مسجد هناك مسجد على مسجد كما هي هناك على الحاضرين كما ذكره مسجد هناك المسافرون معلوم أنهم يتفرقون في النزول فكل منهم ينزل في مكان بعيد ويصلون في جماعات كل منهم يصل من قرب منهم وذلك أنهم غالباً والأحصي الحجاج يكفرون وتكون رحالهم بارزة فلأجل ذلك يصلون بقربها. فالحديث الحديث الذي اشار اليه الاخ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صرفه صلاه الفجر بالخير وجد رجلين لم يصليا فجاء بهما ترعد فرائسهما فاعتذرا بانهما قد صليا في رحالهما يقول هؤلاء لماذا لم يعاتبهما ويقول لماذا صليتما في الرحال الا صليتما مع الجماعه ويقولون في الجواب ما الذي ضل دل على انهما لم يصلي جماعه فإن أهل الرحال يصلون جماعات كل أهل الرحال المنتمعين يجتمعون لأداء الصلاة فلا شك أنهم اجتبعوا وصلوا جماعة ثم ذهبوا وجد النبي عليه الصلاة والسلام لم, يت... لم يكمل صلاته لأنه السلام كان يطيل في قراءته وغيرهم أيضا قد يصلون في حالهم أنت الآن في الحال تشاهد الحجاج الحجاج هل كلهم يجتمعون على في مسجد الخير في ويصلون فيه وهل يتسع لهم مسجد أو مئة مسجد أو ألف مسجد؟ قال يصدون جماعات وكل جماعة يصلون في رحالهم وفي الوقت قد يخافون أيضا على رحالهم يحفوا بعيدا وإذا شافت مثلا ميل أو صميل يخافون على رحالهم أو نحيها بكل حالا هذا لا يدل على أنهما لم يصلي أمعي جماعة يقولون نفس صحابه en daarom is het zo dat de heer de de Kamer برجال معهم في من الحطاب هؤلاء الذين ذهبوا معه. معهم في من الحطاب قد فاتتهم الصلاة وقد تركوا الصلاة فقل على أن الجماعة ليست واجبه الا لما تركها قصوم ولما تركها هؤلاء الذين ذهبوا هذه شبهة أخرى الجواب أنه عليه الصلاة والسلام قد ذهب في جماعة وذهب في مهمة اولا أنهم إذا انتهوا من عملهم الذي هو يحرقهم ويتجه هؤلاء المتخلفين اجتمعوا وصلوا جماعه وحصلت لهم فضيله الجماعة ثانيا ان امر الذي ذهبوا إليه امر مهم وهو عقوبت هؤلاء المتخلفين وجزائهم بما يكون رادعا لهم يكون هذا عذرا مسورا لتأخير صلاة الجماعة الى هرث آخر ورثتهم الجماعة الفاضلة الأولى التي أذلنا لها وقيمت لها الصلاة والتي صليت المسجد فانهم لعذرهم هذا أسور لهم التأخير وإقامة جماعة جماعة أخرى أبي <تصفيق> يعني أنا من الجنة أمرا بالمعروف ويكتر هذا بعض الأخوان أن, أن الذين يأمرون بالمعروف ويتتبعون المتآخرين يؤخرون الثلاث وهذا أيضا اقترحه كثيرا من أهل الخير قالوا لأنهم في جهاد وفي عمل وفي مقاردة فسقة ومردة لو تركوا وتركهم لا الذين وكلوا بهم لأشهدوا وزيادة على الإفساد بمقاردة اللساء ونحو ذلك تركهم للصلاة فجاز لهم مثلا جاز لرجال حسبة أن يتابعوهم وأن يطردوهم ويفرقوا جماعاتهم حتى يصلي الجماعة ويصلي أهل المساجد ويربعون إلى المساجد فعند ذلك هؤلاء الذين هم أهل الحسبة يذهبون إلى مصالات جماعة أخرى وإن لم يكونوا كلهم مثلاً ما تقوم به الحاجة خمسة في المكان واحدة مثلاً وثنين في المكان القليل وإنه يشبه ذلك ويكون هذا أيضاً إذراً لهم التأخير وأقلها إمام ومأمون ولو أنثى لحديث أبي موسى مرفوعا الاثنان ثمى فوقهما جماعة رواه ابن ماجه وقال صلى الله عليه وسلم في مالك بن الحريف وليأمكما أمك ولي أكبركما ولا تنعقد بمميزه الفرض نص عليه لأن ذلك يروى عن ابن مسعود وابن عباس قالوا جماعة اثنان امامه مأمون وسيأتينا موقف الامام من المأموم اذا كان اثنين ان شاء الله فالواحد ما يسمى جماعة والاثنان جماعة ورد فيه هذا الحديث الذي يسون عن ابن ماجه الاثنان فما فوقهما جماعه وقول البخاري في صحيحه بهذا النص باب الاثنان فما فوقهما جماعه ولما كان حديث ابن ماجه قاصرا عن شرطه لم يروه في الباب واستدل بحديث مالك بن حويره وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم خاطب اثنين بقوله اذا حضرت الصلاه فاذن واقيم وهي انكما اكبركما يخاطب فدل على ان الجماعه تنعقد باهلين امام ومامون ومن الادله يعبر عن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم صلاه الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أستعمل صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله هذا الحديث بالسنن بسنن لا مأسى به فهذا يدل على أن صلاة الرجل مع الرجل يعني جماعه وأنها أفضل من صلاته وحده وذعل هذا بما إذا كان مثلاً إذا كان مسافرين أو أن رجلاً تأخفر فاتح الصلاه لامر فجاء بعدما صليت الجماعة فإن عليه ان ينتظر ليحصل له ان يصلي معه ويدم على ذلك أيضاً الحديث الذي ذكر فيه أنه لما صرف النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل فقال عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا يعني يقوم ويصلي معه فقام أبو بكر ويصلى معه مشبه فضل على أن الاهلين ويصدق عليهما أنهما جماعه فوذا راضي أدلة على تدل على أن الواحد ما يصمى جماعه بل الواحد من Slaat in geraad. Waarom zouden we dan niet in het leven kunnen gaan? We zijn er ook niet in. We zijn er ook niet in. We zijn er ook niet فإنها تناقل حتى صل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه معباس ومعباس إذا كان صغيرا يعني لم يكن قد بلغ بل هو مميز صلى النهل وهو معه وأما في الفرن فإذا كان مصلي الوحدة فني صليت وحدك وليس معك إلا قهن لم يكن قد ذلاغ فإنها ما تلعق بهظة ولكن هناك قول آخر أنها تلعق وأنك تصير إماما وإن كان المأموم لم يبلغ الحنس إن كان المأموم صبيا ودون البلوغ استدلالا بهذه عبا سبحانه ويستقيان بان انه وان كانت فلاته يعني يعني كفر النهلان لانه يستطعه عليه اسم جماعه وحينئذ ان سواء هو قال في ثونيم يقول لا تاكلوا الفريسه اذا كان النمر فهنا ولم يبلغ يقولون انا ابنه انت حافظ هو نفل لأنه لم يكن قد كُلّس فكيف تكون الإماما له هفظا وهو متنفل والجواب أنه لا معنى لا معنى عن كون الإمام المفترضا والمأمومون كلهم متنفِلون وكذلك بالعكس ان يكون الإمام متنفِلًا والمأمومون مفترضون لكسة مرآل وكذلك قد روية وفي أثر ابن عباس ويقاسوا ويقاس عنه ولا يظهر هناك فرق بين الفرد والنحل إن شاء الله فلعن الصواب عندها تصل ومتيجة الخلاف عندك مثلا لو أتيت ورد من قنص لا ركعه وليش معه إلا تصل فلتدخل معه لأنه جماعة أو لا تدخل معه لأنه منفرد عن القول بأن المنفرد ما يقلم نفسه اماما إن كان الضالح انه يقلم نفسه ثم سيأتي إن شاء الله فعلى هذا نتيجه ثلاث أن إذا قمنا تسرح امامته مقطفاً فادخل بأه وإذا قمنا ما تسرح فاقلم غيره وتسم الجماعة في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد. فقال ابن مسعود من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء السلوات حيث ينادى بهن الحديث رواه مسلم وللنساء منفردات عن الرجال لفعل عائشة وأم سلمة ذكره الدار قطئي وأمر, وأمر صلى الله عليه وسلم أم ورقة أنت أم أهل دارها رواه أبو داود والدارقطني. <تصفيق> <تصفيق> يقول وهنا قابة سنو في المسكد هذه الكلمة بذيائها أنها ليست عاجبة في المسكد وإنما هي سنة مفهومها أنه يصلح أداء هذا البيت إلى اجتنات خمسة أو أربعة أو اثنين. وانتم في بيتكم جاز لكم ان تؤدي الجماعه في البيت وانما الذهاب الى المسجد سنه هذا قال هؤلاء الملفوق رحمه الله نظرا الى علومات الاحاديث ولكن الصحيح أنها واجبة في المسجد ليست سنه فقط بل واجبه وانه لا يجوز ما جاءها ببيت لا فراد ولا جماعه الا لعذر ولم ينفر ترك الجماعه هو الذي يصور ترك المسجد وذلك اولا ان المساجد شعار الاسلام شعار للاب الاسلاميه we gaan in de route لم يظهر آثار هذه العبادة معلم أن كل بيت غالبا فيه الله خمسة ثلاثة عشرة يقولون سوف نؤدي الجماعة في بيتنا هؤلاء يؤدي الجماعة في بيتهم و هؤلاء في بيتهم و في بيتهم بذل الذي يبقى المساعدين لا يبقى المسجد إلا مثلا إمامه المرتب وأمم أذناه فتعطل المساجد وفي تعطيلها تعطيلا لهذه الشعيره العظيمه التي هي شعيره الاسلام اداء الصلاه مع الجماعه وايضا فان ظاهر الاحاديث التي تقدمت يقتضي الاتيال فاولا قول الرسول عليه الصلاه والسلام للاعمى اجب وليس هذا لكذا على أنه يؤمر بأن يجيب المنادي المنادي الذي يقول حي على الصلاة ماذا يريد حي بمعنى ماذا بمعنى هلموا تعالوا أقبلوا حي من بكم فإذا قالوا لا نأتيك من بيتنا ما صدق عليهم أنهم جاءوا ومن يتحقق قول الرسول عليه الصلاه والسلام من الأعمى أجل. وقال له أن أصلي في بيتي معلوم ان معه قائد لو قال له صل أنت وقائدك في بيتك وتحصل لكم حضيرة الجماعة وأيضا ما قاله رسول لصحابته مع أن كل واحد عندهم في بيته وأولادهم مثلا وأخوتهم لم يقل لهم أدوا الصلاة في بيوتكم وتخصل لكم فضيله الجماعة لو كان كذلك و. أقاموا الصلاة في بيته، وأن يتكلموا أن يأتوا إلى المساجد وأيضا فقوله عليه الصلاة والسلام لولا ما بيها من البيت ذريته لأحرقتها أحرط... لأن النساء الذرية لأحرقتها لا عليهم يدل على عليهم يدل على أنها جماعات. أنه يتخلهم بيت أربعة مكلفون خمسة مكلفون ومفاء نوع مثلا أنهم صلّوا في بيوتهم على هذا القول من يستحقوا أن يحرق عليهم وأيضا فقد ورد في روايه من هذا الحديث سنن أبي داود أنه قال انطلقوا إلى أناس يصلون في بيوتهم وجل على أنهم وإن صروا في بيوتهم جماعة لم يصدق لم يشكر بحق العقومة عنهم وأيضا عمو قوله ليسنع النباء فلم يجب وفلا صلاة له الا من عذر لا تتحقق إلا بالاعتياد الى المسجد وجل فرضا على وواجب عليه ان يجيب وأيضاً قولنا عما سيقوم بالرسول هذا الذي لكام جده الووجود فإن قولها ان الله شرع لنبيه كرسلنا وقوله من يصرح. يصرح. صرحوا أن يرقى الله قد المسلمين فإن يحافظ على هذه الصلوات بحيث المنادى بهم من صرحوا أن الله قد المسلم إذا لم يحافظوا ما تحو أن أن فالعياذ بالله فدلنا ان الذي لا يلقى الله لا يحافظ على هذه الصلاه من بعد جماعه يفوته هذا الوصف وهو نقي الله تعالى غدا مسلمه هذه ادله ثم يعني على كل حال فيه وما يفعل لكم بالحكم التي يفعل لكم بجماعة لكن نذكر إشارة إلى ذلك فنقول أولا يصلي وحده ومسلي يصلي مع اثنين أو ثلاثة هذا ما يحصل لهم مشاق الذي يجده إذا صل مع جماعة كثيرين وثم إذا صلى مع الإمام الذي هو الإمام الراتب حصل له أيضا أنه أن الإمام يطيل مثاله القراءة ويطيله الخشوع ويطيله التخشع بخلالهما إذا سلوا اثنين أو ثلاثة في البيت فوالبا أنه يقصرون القراءة ويقصرون الاركان فيبوته عنده الكثير وأيضا فيبوته شيء آخر وهو الخطوات قد ذكر الله انها فيها اجر وتكتب قال تعالى ونكتب ما قدموا واثارهم يعني خطواتهم الى المساجد وكذلك قال صلى الله عليه وسلم لبني سلمة دياركم تكتب آثاركم وقال لذلك رجل الذي بعيد الدار والذي لا يسبقه أحدا لما قال إذن يدوان ويختبني مجيئي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي وقال قال كتب ذلك ذلك كله هذه الكتابات كلها تفوت المدينة صلى الله عليه وايضا وأيضا يفوته انتظار الصلاة الذي ذكر النبي عليه السلام أنه يستغر الأهوانه بصناته وأن الملائكة تستغذر ما دامت الصلاة تخبسه اللهم اغفر له اللهم ارحمه كل ذلك يغفت هؤلاء لأخول اللساء مفرداته إذا كان لا تتم الجماح إلا بحضور أن يكون فرض علينا وأنها قد تكون غير منها لا أشخاص فالضعيف من يتعين عليه وهو كان هناك مسجدا لا يصلى فيه جماعه الا اذا حضر ان حضر اذن واقام للناس الصلاه وان لم يحضر لم يؤذن وكل منهم مشتغل بحفظه ومشتغل بتجارته ومشتغل ببيته يصلي لوحده أن يقوله من هذا الرجل الذي أذل أذاره أثار نجِب عليه وتصعين حتى يصير سلما في الاجتماع المصلين إلى هذا المسجد. وفق عندنا كلام على الحديث الذي ذكره وقوله العصا لا ترجع المسجد إلا في المسجد. هذا الحديث مشهور ركبه إمام وأمر برسالته ولكنه ورعيف ورعية من طرق عن جماعة من الصحابة ولكن ما يصح لا يصح منها شيء ولعله من كلام بعض الصحابة للتأكيد لتأكيد صلاة الجماعة وذكره الإمام أحمده الرسالة السنية ولكنه لم يجب قال قالوا جاء الحديث لا صلاه جاء المسجد الله المسجد ثم قال وجاء من الذي بينه وبين المسجد يضعون دارا يعني من من التي هو فيها. ولكل كل حال إذا كان الحديث موقوفاً على بعض الصحابة فإنه قاله استلاف لأن الارجح الأرجح اليوم قال بعض الصحابة على التأويل استنبطاً من الأدلة الأخرى. ولكل حال هذه تخويف. يقول المسألة الثالية المسأل. إقامة الجماعة للجساء نقول لكم قريبا أن النساء الأصل أنهن يصلين فرادا ولكن يصح أن يصلين جماعة وهذا ما اذا كنا في بيتهم يصلي بهن واحدة وذكر أن إمامتهما تقف في صفهن فالصلاة تتميز إذا تقدمت إمامهن فإنها تتميز عن إمامها المرأة ولا لهذا لا ت لا في السجود له ذلك فلأجل ذلك يجوز أن يقدم واحده منهم تصلي بهن واستدل على ذلك بأن عائشة وأم سلامت وصلت مرة جماعة يعني صلت لهم إحدى واستدل أيضا بحديث أم ورقة المشهور الذي في السنن وأم ورقة إمرات وكانت تحفظ القرآن وكان لها مؤذن و لها النبي عليه الصلاه والسلام السلام ان تام اهل دارها قيل انها تام اهل دارها كلهم ولكن لكن في روايه اخرى ان تام نساء اهل دارها فدل على انها تام النساء لا الرجال لان الرجال لا ينصح ان تقدمهن امراه ان تصلي بهم و كذلك ايضا الرجال فرضناهم أن يصليها المساجد يعني يذهبوا إلى المساجد ويأدوا صلاة جمعها وبكل حال يجوز للنساء المجتمعات في البيت أن يصلينا فرعا بكل واحدة تصلي لوحدها ولكن إذا صلينا جماعة فلهن لهم اذا إذا واحده واحدة منهم تصلي مهم ويتخذنا مسجدا في زاوية لزوايا البيت وحجبناه مكان مخصصا للصلاة ويكون لهم أجره رضاء الجماعة وأجر الانتظار إذا جلسنا في المسجد ينتظرن اجتماع رحمنا ذلك أخيرا إن شاء الله. وأن الأذار الذي ذكر في هذه المورقة إنما هو الأذار الذي وكأنها بمكان لا تسمع فيه من جداء الذي في ال... ال... ال... ال... ال... المسجد النبوي، لأجل ذلك التاخذت مؤذناً يعلم بدخول الرقم فأنه كان ذا معرفة الله إذا, إذا صلت الى وصلنا في اجراءات الدرس وانها كان يعمل تسمعهم اذا كانت الصلاه الظهريه كل ما قالوا هذا قومه يتخلف عن الصلاه جماعه يتخلف عن صلاة الظهر والعشاء ايتيه هي أفضل الصلاه على المنافقين وهي صيغه الصيغه المنافقين في لا لا هذا العمل انProblem الذي يتكاسل عن الصلوات هذا ينظر في غيه شان له ويوصى ان يزيل المواعد ويتباعد الاسباب التي تكون سببا ل لسبب في حسبه وتحريضه على الاتيان والجمع. الله من المستفس من وذكر بحديث صفوان أنه زوجته أنه لا يسأل الله الأقوياء إنهم لكن يستدلنا بهذه الصور أنه استكترج قتاله لا يصل يعتل لأنه كثير من النوم يغضبهم ويقول لهم الن النوم سعيد هنا النائم ما هو عنه قلنا حتى يستيقظ ولكن هذا الإنسان يأتي قبل أسابيع لا على الاتيان بالصلاة في جماعة منها. أن ينام مبكرا حتى يستيقظ للصلاة في وقتها، بخلال ما إذا ساهر أول الليل أو سهر في الليل، من هذا، فإنه غالبا يستغرق في النوم سيما إذا كان شابا، ويصبر عليه أن يقوم من الصلاة، ومنها الاهتمام يشاهد الإنسان إذا تنا من صلاته. فألقى لها ما له فإنه إذا قارب وقتها يهتم لها بخلاف من لا يهتم بل يكون غاردا وقال فإنها قلما ينتبه إلى, إلى الأبان ويسمعه مؤذل ولو أذل عنده عشرون مؤذلون ومنها أن يوكل من يوقعه فلا كل المجال واسع في هذا المجال أي أم كيف حالك أبوك من أخيح الجماعة المسيطة كيف حالك؟ لا طاعة لمخلوقهم عصية قال أبوك مثلاً وقال إخوتك صل معنا تأخر معنا لهم نصل إلى البيت وهو قال مثلاً أخوك تأخروا صل معي أو أبوك تأخروا صل حتى تحصلنا فضيلة الجماعه صلينا في البيت إذا ذهت المسكب صلتنا واحد يصلك من فرج الجماعة. لا خسارة في فقير الجميع. يقول لا. الذي ذهب إلى الناس كبعد الصلاة وبين لهم عذرك وبين لهم ذنبهم لأنهم أخطأوا حيث دعوك دعوا كإنسان تترك الصلاة وأخطأوا أخطأ ذلك الوالد أو الأخ وهو حيث تأخر عن أداء الصلاة من أجمع جماعة النساء. المس... <تصفيق> شبه اللي هنا قالوا يا شخ بعد كلها إنها نقلتها تسناق يعني فلا صلاة قالوا إنها يعني لا صلاة ثانية في حديث يعني أول إنه هو دين الصلاة فلا صلاة المختلفة قالوا معنا لا صلاة فلا صلاة ثانية عن صلاة دينها قرّد كلها فلقل كان له صلاة فإنها أولاً ما قصاه لا يلزم أن يكون له يعني لا يمنع يكون له صلاة وهو معتاد يستحقون العقوبة جنبه المسجد في الحرس ما يذهبون المسجد بحجة إن ربما يضيقون المسجد فبعدهم يصليون يعني العشاء في البيت هذا هو يعني ما المساجد واسعة ولا تضيق للمسلم غالبا ولكن صحيح أن بعض الفارات لو اجتمع لها المسلمه امتلات المساجد ولكن في امكانها اذا امتلات زاد في توسيعتها و يذهب الى المسجد الثاني والثالث فلا يكون هذا عذر الناس إذا كان يعني عامًا له على الطرق والشوارع وفيه مؤذن رسميًا وإمام رسميًا يؤذن في الأوقات ويجتمع فيه الجماعة ويصل فيه من رضى ويصلون فيه المجابرون ولم انه في بيت هؤلاء الكو. لا بد أن يجعل لهذاب إذا ما يكون مسجدًا ما يكون مسجدًا عام إلا إذا كان عاما وذلك قول تعالى ربنا قلبي في وربنا ولا تكونتم لا تان هاي موجهه عن القبلة حتى اذا صلى احدكم نهلا يكون جهته الى قبلة وحتى اذا صليت النساء لا يمنعن عنه قبلة هذا اذا قلنا القبلة بمعنى الصلاة هناك قول ثاني أن الغراد والجلب يسكون متقابلة أي قابل بعضهم لبعض يأكل من بعض حتى إذا إذا مثلا حدث امرا وإلا أنتم تقاربون ترفضون ذلك الأمر أنهم ذلك لا دلالته فيها على أن الصلاة الجماعه تكون فيها. <تصفيق> أهلاً وسهلاً وهذه أيضا مشاكل كثيرة وتعبل بها أهلها هؤلاء مثلا يتعبلون بالدراسة وإن الفساص أصبحت الحجنة لها منسدع وانتهى وإنهم يستنبط فيها ذاتهم الجماعة إن جابوا الجماعة أفتل عليهم تنظيم هذه الأوقات فيكون هذا يجعلنهم مسورا كذلك أيضا الطلاب الذين يتمعون في المدرسة ونحوها قد يقولون إننا إذا فتحنا لهم الأبواب وقلنا اذهبوا إلى النسطق بسلاة الظهر، فقد يذهبون ولا يرجعون وقد يذهب كثيرا منهم ولا يصلون يرتلمون أنهم خرجون لآخر أن جيداً الصلاة ولكن يذهبون لأمراض أخرى يقولون أن يجمعهم إلى صلاة الظهر في المدرسة ليصلوا جماعة ومحمدوا نراقبهم. بعد ما يكملوا الفسوة الواجدة يمكن يكون هذا مسوراً ولكن إذا تحملت عليه هذه الحاجات المرورية يكون هذا مسوراً تحمل كل الشيخ تقام جماعة الشيخ وظن الرسول وجماعة المكتبة، المكتبة خلصنا عن، وأذلينا المكتب تحت أذنين دورنا، المكتب اللي عن، فارو، في المغاي الدوائر، وفي المدارس عليها أن وأن يكون له مكان محدد للصلاة، مخصص لا يصلي مثلاً هي. في غرفة أو بحجرة هي مجتمع مثلاً أو هي فاصل براثي أو ما أشبه ذلك، مثل إنه هذا خطأ كبير لذلك عليهم حقاً إذا اضطروا إلى صلاته في إدارتهم وتذروا بأن المساجد بعيدة أو بأنها تكلفهم أو بأنها تقطع عليهم شيئاً من اعمالهم لا يسلوا دماغ يقيم صلاة رائجة يجمع عليها كل من في المكان يعبدانه في كلها ولو كان عشرة أذواق يجمعون ويصلون في مكان مخصصين أداء الصلاة في هذا هو الواجب. فشغلوا وصلوا من الهيئات علشان لو خطا على خطا لاش مكتب يقولون لا لا تبتسم في الغرفة المدبرين أو المكتب لأن ضمن المجموعة كلها لكنهم ينظر الى التاسيس ويلاحظ ان ي... ان هذا ويلاحظ هذا ويلاحظ هذا ويلاحظ هذا ويلاحظ هذا ويلاحظ هذا ويلاحظ هذا هذا ويلاحظ هذا ويلاحظ هذا ويلاحظ هذا ويلاحظ هذا ويلاحظ هذا ويلاحظ هذا ويلاحظ هذا ويلاحظ هذا ويلاحظ هذا ويلاحظ هذا ويلاحظ هذا هذا ويلاحظ هذا ويلاحظ هذا ويلاحظ إذا ما رجلًا سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا وطيبًا. يحرم أي أمة بمسجد له إمام راتب فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يضق الوقت لأنه بمنزلة صاحب البيت وهو أحق بالإمامة ممن سواه. لحديث لا الرجل في بيته إلا لا يؤمن لا يؤمن الرجل في بيته لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه فإن كان لا يكره ذلك أو ضاق الوقت صحت لأن أبا بكر صلى حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم وفعله عبد الرحمن عبد الرحمن بن عوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم رواه مسلم. إن... هو الذي يحاضر المعين هو الذي يحاضر على النسق فإذا تقدم عليه هذا في هذا الوقت. يتقدم عليه هذا في هذا الوقت فإنه يسفقه ذلك ويغضبه ويحمله على أن يتخلى عن الاعتمام ويحمله على أن يشدأ ظن بهؤلاء الذين يتخلى يتقدمون عليه ويصلون قبله، فإذا يكون هو أحق بما استدحيظ عين فيه وقصه على صحب البيت الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأمن القجل في بيته لا يأمن أحدكم القجل في بيته ولا يجلس على سكين متهج عليه رأسه الذي هي عليه إلا من لا يجوز أن الفضل ولو كان مثلا عالما ولو كان قارئا ولو أنه اقرا من هذا الامام لا يجوز ان يأذن في نسجه إلا في حالتين الحالة الأولى إذا أجل الحالة الثانية إذا رأب غيبة طويلة وحشو أن يخرج الوقت لهذه الحال لا بأس إذا كان الإمام يتوب له إشغال ومراجعات وغيبات تحمله على أنه قد يتأخر فإنبار الله عن يريد يقول انت يا فلان تنهب عني متى تأخرت كذا وكذا دقيقة فلك الحق هي ان تتقدم او انت ايها المؤذن مفوض من قبلي اذا تاخرت أو اخذت دقائق عن الوقت المعتاد فلا تحدث الجماعة لاجلي بل لك لا ان تقيم الصلاه لك ان تقيم وتقدم من يصلح للامامه هو ظهر فانه قد احسن وذلك حتى لا يضر المنتظرين هذا هذا عذر والعذر الثاني يتأخر إذا احتباسوا ينتظرونه وطال احتباسهم وخشوا خروج الوقت خشوا مثلا أن تطلع الشمس ولا يأتهم لهن يقدموا أو طال عليهم الانتظار فهي رمي إن لم يقصروا وقت الوقت فلاهم فين أن يصلي لأنه أحق بعد الأحقوق دون عسر ومن كبر قبل تسليمه <تصفيق> لا اذا صلى بدون ان يكون كامل هل اني حقن ان هو مرحل بهذا اذا صلى ذهب كثير من العلماء إلى أن الإمام الراطل هو الأحق بالإمامة وصلاتهم تتذر باطلة إذا تقدموا عليه فحيل إذن لا تصح صلاتهم إذا جاء في الوقت له الحق أن يقول أعيدوا صلاتكم وإن تركهم فهو أو لا يستمعون في صلاتهم ولا يأمرهم بالعابة وبكل حال فتأخرهم طويلا وخشيتهم ان يتضرر المنتظرون يشوه لهم ان يصلوا ولو لم ينودهم ولو لم يفوض واستدل على ذلك لان ابا بكر صلى بهن لما ذهب ابا بكر ليصلح بين نبي عوف فجاء المؤذن الى ذكر بكر وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم تاخر فقال فأقام الصلاة كما هم أسهرون وحضر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بشعة الأولى وتأخر عظمت المقدس وقدم... وتقدم النبي عليه السلام هذا المريضة وقع نبسل أخرى في سفر ذلك أنهم تذفقت لهم الطرق ولما تذفقت الطرق وكانوا ليلة نزل كل منهم في مكان نائم وحاضر أن النبي عليه الصلاة والسلام تأخره ومعه المغيبة من شربه ولما توضع جاء إلى جماعة قد قدموا عبدالرحمن بن عبد فلن كلهم أبو بكر ولا عمر ولا عثمان فالكل الجماعة هنا كانوا موحي فأقامها النبي عليه الصلاة والسلام حيث سلم وغلل يشعر أنهم سيكون إلهي ماذا كذلك؟ قالوا صحيح قلنا كثيرا بمعنى المتاحلين متخلفين عن الصلوات اسكدنا بهذا فقلوا الغسل يقول جئنا فيها عرض أي مرة جئنا اتركت السلاة فعنده مسكده وطهورة فأولا أن غسل قرن كونها طهورا لكونها مسكدة لذلك يدل على أنه قوله عنده مسكده وطهورة أراد بذلك المسافر لأن المسافر له أن يصلي في المقاتلة تأتيها الصلاة وهو فيها يقول عندهم أسكده وطهوره وثانياً أنه أراد بذلك ذكر فضيلة للفضائل الأمة المحمدية أقول أن من فضائلها أن الله أستعالها ولم يأمرهم بالضيق. إخلاف الأمم السابقة لأنهم لا يصلون إلا في صوامعهم وكنائسهم وبيعهم فلله بالتوفيعة على هذه الأمة أن الله ألاح لهم أن يصلوا في بقعة الأرض إذا أدركتهم الصلاة فيها فإذا أدركتك الصلاة وأنت فرى المشكد فإنك يؤمرهم لا تتوجه إلا النسك ولا تقول أصلي في التريح أصلي في هذه البقعة فما أشبه ذلك فأنت تعرف أنهم قد اشتهلي أن الأرض بقاء نهي على الصلاة فيها فلزم قارعة الطريق فالذي يقول أنا أصلح قارعة الطريق فسيقول سيقول عن أكلها ما استجد لها طهورة فيصلح في الطريق فما الى إلى جواره وهو يسمع من الكلام مثلًا أو مثلًا نقول هذا قد استشرى وكذلك أهمية الاماكن المجسة المزبلة المجترة ولا الحمام وما ف أرادني راى جنار الحديث بيان التوسعتي وبيان من اجرت توسعاته وهو مسافر انه لا يجب صلاه حتى ياتي ديرا او يأتي صاوما كان او الاسباب فبكم من أحد الايمان صاحب له فقال يامر رب الله ان يرجى من ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة رواه أبو داود وفي لفظ له من أدرك الركوع أدرك الركعة هذه <تصفيق> الأسألتان فالمساله الاولى إذا قيل بأي جزء تدرك الصلاه والمساله الثانيه اذا قيل متى يدرك المسبوق الركعه فالمسألة المساله الاولى فالفقهاء يقولون تدرك صلاه الجماعه لادراك التحريمه قبل سلام الاولى إذا جئت والإمام هو الأخير وقلت الله أكبر قبل أن يبدأ للسلام فأنت قد أدركت فضيلة الجماعة وحصلت لك المضاعفة التي وردت في الحديث قد أدركت فضيلة الجماعة <تصفيق> حتى ولو سلمت قبل أن تجلس لأنك كبرت وهو في صلاه ادركت جزءا من هذه الصلاه هذا قول ولكن القول الثاني انه لا يكون مدركا الجماعه الا بإدراك ركعة كامله يختار هذا القول شيخ الاسلام وغيره لذلك لان الذي لا يدرك الا التحريم او لا يدرك الا التشهد لا يعد مدركا لشيء من صلاته ولا يحتسب بهذا الذي أدركه بل يقوم ويؤدي أربعا إذا كانت صهرا أو عصرا أو عشاء أو ثلاثا أو ثلاثا أو يؤدي الصلاة كاملة فنقول لاذا نفعه هذا الإدراك هل احتسب به بشيء فإذن صحيح أنه لا يدرك الجماعة إلا إذا أدرك جزءا يعتد به إذا قام للقضاء الفكهة استدلعوا بلفظة في حديث إدراك الوقت وهي قوله من أدرك سجدة من, من العاصر قبل أن تغرم الشر قال السجدة قد تكون قليلة من عباد تحيمه، ولكن أجيب لي أن السجدة فتغت هذا من وأجيز أيضاً لأن شاء الكلام ما هو في إدراك الوقت لا في إدراك الجماعة. فإذن الصحيح من حيث الدليل والتعليم أن صلاة الجماعة لا تدرك الا لإدراك ركعة كاملة. نتيجة الخلاف. نتيجة السلاح إذا جئتوهم التشاهد الأخير ما نضقي عليهم من التشاهد الأخير لا تدخل معهم أو تنتظر فنقول لك إن كنت تؤمن أن يحضر جماعة يصلون ولو اثنين ولو واحد يصلون بعدهم تنتظر فكان عادت هذا المسجد أن هناك متأحرون يأتوا لأن هذا المكان ويصلون جماعه فلن تظل حتى تحصل لك جماعه اخرى يعني صلعه جماعه تامه ان شاء الله وان كنت لا ترضي وليس عاده بل كل الجماعه قد حضروا وليس غالبا ياتي احد واذا لم تدخل معهم صليت منفردا لوحدك لتحصل على جماعة عند بعض من العلماء والمعتبرين وهنا مسألة أخرى وهي مسألة إعادة الجماعة ولعلها تأتي نائمة ولكن منبه عليها لأنك لا ان كثيرا من المصريين أهلاً ومن المعطلات إذا جاءوا خمسة أو عشرة والناس قد صلوا صلوا كل واحد وحدة لا حلت هذا لماذا يقولون إن لمذهب الشافعي ومذهب أبي حميثاه أنه لا يجب أن يصلى جماعتين في مسجد واحد لا يجب أن تعاد الجماعة جماعة الأولى ثم يصلى جماعة أخرى ما يجب هذا عند الشافعي وعند ابي حنيفه يشعر انه عند, عند ابي حنيفه والشافعي فانهم لا يرون اعاده الجماعه في المسجد بل اذا جاءوا صلوا تراثا يقول مذهب الامام يا احمد ولعل ما يرى مذهب مالك وغيره جواز الاعاده يعاقب الجماعه ودوادوا صلاه جماعتين وثلاث جماعات هي اكثر واحد يستدل به الذين منعوه وقالوا لا تصلي لا تعاد الجماعه كشوعيه ولههم فيقولون ان اذا فتحنا لهم المجال تاخروا وقالوا اذا فاتتنا الجماعه الاولى ادركنا الجماعه الثانيه اذا فاتتنا الجماعه الثانيه ادركنا الجماعه الثالثه فيحملهم ذلك على التكاسل هذا ردهم. نقاله إن هذا لم يكن لقوله. نعهدنا أن الصلاة تقام جماعتين منكث. نحن عهدنا إلا أنها, إنها تقام واحدة. فلما لم نجدهن القولان منعنا. وقلنا إذا خالطتم وأنتم مهندان فلا تصليا جماعة منكث. كل واحد منكم منفردة. وكان كل منكم ما يتنفس. كان كلا منا إلى أهل الدين حتى لا جماعه جماعة الناس سبباً باهل هذا المسجد هل تصبرك سبقاً هذا بالقناة أصبر الجواب أصبر شيئاً الجواب هذا هذا عذره والقول الثاني هو الذي نحتاره أن ذلك جائز مقلق وانك اذا دخلت من مع اخر انكما تصليان جماعه ولا باس لذلك والدليل عليه قد ذكرنا ادله عليه كامل ولكن لا نعيدها لتعرف وجه الدلاله فالدليل الاول حديث من يتصدق على هذا فانه هي عاده جماعة والدليل الثاني ذكرناه اعضاءه قوله صلى الله عليه وسلم صلاه الرجل مع الرجل اذ كانوا صلاته وحده وسناء طورنا بما جئنا به من اسكان صناتهم عرج كان اكثر فوا احم عند الله والدليل عليهم الحديث الذي كانه انما انه قال عليها السنه والسنه هنا فما فقههم جماعة والدليل بعد قوله صلى الله عليه وسلم صلاه الجماعه تفضل على صلاه الفرد صلاه الجماعة تفضل على صلاه الفرد بينما الذين احكمنا واحد فهذه أدلة وراضحة العامة بأنهم لا يصلون فرادا بل يصلون جماعة وهنا تقول الثالث وهو أنهم إذا كان المسجد على طريق هلا تعال فيه وإذا لم يكن على طريق فلا بأس وهذا أيضاً إنما استلاقهم أو قولهم فيه إنما هو مخالة أن وقد صلى في مسجد له منذ نصف ساعه وراى هؤلاء يصلون قال هؤلاء ياخذون الصلاه ما صلى الى الان او الان يصلون ويسيء الظن بهم واعتقد ان هؤلاء جمعهم الذين اقيمت لهم الصلاه هم الذين ردي لهم ولكن لا معنى عن ذلك ان شاء الله اذا عرف أن هؤلاء يتاخرون رئيسهم من جماعه المتابعه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 بيجي مثلاً تفسير، الاستقلال من ااا غير حديث من على هذا، وجه الظلال فيه قد يقولون لا ما فيها وجه ظلاله، ثلاثة رجال مع بعض أركان صلاة هو واحد، إذا كنتم مثلاً مسلمين صليت كل واحد يقول ثلاث صلاة ثلاث صلاة واحدة، ثلاث صبي مع بعض الأركان ثلاث أي سجل دليل على أنف وما جمع ما مثلاً تكون عن أفضل قد يكون هذا في الجماعة الأولى لكن الج... جمهم من مع جماعة لا ف... هذا على أوله لا نقول لا نقول له مخصص له ما يخصص يخصه صلاة الرجل مع الرجل أهل كانوا صلاة واحدة لفرض عام لا يستحق لا يجب له مخصص شيخ حبيب المسيح متجه كما متجه الجماعة مين إيه؟ مين رجع ربي في تسمم من الناس. يمكن يعني أنه، يسوح. أنه مثلا خاف ان يسأل نهضة أنه تأخر من غير عذر، فرجع وصلى الجماعة في بيته. إذا يعني روي أنه عند رواية ياشك أنه أشأ وقد صلى الجماعة. فلم ينصلي في المسك بجماعة رجع وقام الجماعة في بيته احتشم او خاف أي ساء بهذا الظلم أن هذا يتأخر مع أنه معذر للذلك في ممكن على نزل من كان ما هو في من بعضهم يحضر نفسه لهذا الشيء من بين صلاة المغرب العصر. لا تصح جمعته. لا تصح. لا تصح. من نفس الجماعة نصح من جماعة صلنا ومن نفس الثالث البعض من نفسه لهذا السبب. <تصفيق> أنا كلها وسألت الجم بين الصلاتين لحلها صلاة صلاة الأربعة صلواتي إن شاء الله وكان بعض الناس أنكر الجمع بين الصلاتين لعلك المطر يستهل أن ذلك أنا ما يسوى أي يكون عارف يتأخر عن الجم لقيت سؤالا وهي بأي شيء تدرك المطر وهذه أيضا مسألة خلافية فمنهم من يقول تدرك بإدراك الركوع ومنهم من يقول لا تدرك إلا بإقراءة الفاتحة هم الركوع. فالقول الأول لعله قول طول الجمهور الذي يترجح ان شاء الله قل اذا إذا أتيت والإمام راكع والجماعة رقوع فركعت وانحنيت معهم قبل ان يتحرك الامام رافعا وتحققت انك ادركت جزءا من ركوع الإمام قبل حركته ولن تشك في ذلك انعقدت ركعتك وصرت مدركا لتلك الركعه ولو لم تقرا الفاتحه هذا هو قول الجمهور استدلوا أولا بحديث أبي مكرح لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم راكع يقول فركعتك أن الصف ثم مشيته يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله غرصا ولا تعود أي لا تعد الى هذا السعي شدة الاسراع او لا تعد الى الركوع قبل ان تدرك الصف ثم تمشي وانت محرم بالصلاة لن امشي على سكينه وتؤذه الى ان تصل الى الصف هذا دليل فاقره ولم يؤمن بالاعاده لان في بعض الروايات لا تعيد لما استدلوا به هذا الحديث الذي في سولة أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم ونحن سجود فاسكدوا معنا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك راكرة فقد أدرك الصلاة ففي دلالة أنه صلى الله عليه وسلم فضرق بين من أتاوه السجود ومن أتاوه الوقوف فالذي أتى السجود قال لا تعودها شيئا، والذي أتى وهو ادرك ركعة جاء له ودك من الصلاة، أطلق ركعة على الركوع، أطلق ركعة يعني الركوع لانه يسمى ركعة، وين كانت كلمة ركعة أصبحت مجموعة لفعل تركيع الركوع والسجدة والركوع، كلها يسمى ركعة، لكن وهي يعني اللغة السرعية أن الركعة هي الإنفذة فإذاً قوله من أدرك الركعة وفقد أدرك الصلاة والنهاية الثانية ليست في السنة هم الأنكر وهي من أدركت الكوعة فقد أدرك الركعة ليست في سنة أبي له لا أدري من أخرجها وفي حال ف... أنا أدرك أن تغربت الركعة <ترجم> في ال اوين وجاء في الشواهد كما في الله فذكر ذلك اننا قلنا انه النهار قام يسمى يعني من ادراك الركعه فقد ادراك الصلاه هذه يعني وجه الدلاله منها انه درق بين ادراك الركوع وبين ادراك الركعه او السجود واما الروايه الثانيه فصريحه اذا رويت من ادراك الركوع فقد أدرك الركعه هذا لا شك في صراحتها انها تدل على ان ادراك الركوع ادراك الركعه هذا من خير البريه اما من خير فقالوا ان الذي ادرك الركوع أدرك معظم رفعه والشيء يدرك بإدراك معظمه فقد أدرك الرفوع وأدرك الرفع منه وأدرك السيدتين وأدرك الجلسف بينهما لا فاته إلا القيام وقراءه بالتحديد السلام الله أنه يأتي بها لأنه يأتي بها وهو طائمه اللي ويلاحظ أيضاً الكثيراً من البسبقين يأتوهم سبعين ويرثنون ولا يتكبر أحدهم للتحريم بل يتكبر للذكور فيترك ركلا، وهو كي تكبيرة التحريم تكبيرة الإحرام يتلقى صلاته لترك ركلاً وذلك قد يتكبر تكبيرة الإحرام وهو منحلي فإجازه بعض العلماء أنه يتكبرها وهو منحلي ولكن الجميع أنه يتكبر وهو طائم ثم ينحل يكبر بالتحرينة وهو طائم لأنه الأقل هم ينهل هنا بكور وهم القول الثاني الذي يقول إنها لا تدرك إلا من إدراك كراءة فيها كراءة الفاتحة ونحوها فنقول هذا قال اختاره المخالجي رسالة القراءة خلف الإمام، بالقراءة عن إجماع النواصي هذا أيضا في وغيره، وحنا له على اختياره يقره بفرضية القراءة خلف الإمام للمؤمنين، وذلك أن الذين خاصموه لا تجوا قراءته على الماموم قالوا له. لهم صحيح وقرأ ركعة من أدرك ققوع ولو لم يقرأ فإذا صحت ركعة المسبوق الذي أدرك ققوع ولم يقرأ فكذلك تسلح بقية ركاعاته التي لم يقرأ فيها والكثابة كراءة الإنس فلما كانت هذه حجة قوية لهؤلاء الذين يرد المخال عليهم احتاج أن يرد القول من أهله، فقال: لا نقبل قولكم ولا نقول إن من أدرك بقر مدرك لبقع، بل لا تدرك قرآء إلا بالقراءة، بب بقراءة القراءة الكاملة، قراءة الجاهل عتوقيا منهم بعد ذلك بقول، وتجلب عمر الخليل صلاة لم يقرأ، لهذا الكتاب على أن القراءة واجبة، ونسله. فأعطال فيها من أراد ذلك فليقرأها بهذه السارة المسورة فبكل حال قول الجمهور هو حوجة يسورها مثلا يعني على مستمتها البحاري لا هزل. لا يمنع أن تصحها من غشع الاولى لأجيب المسوق ولا لم يقرأ فيها ويجبه الله بيسرق ساعتيا ويقرأ أخلاً